الحمد لله نحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا من ظل له ومن يغل فلا هاديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنت الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وإن كل بداية ضلالة كل ضلالة في النار نبدأ من عند أبواب التطوع وركاعات السنة هذا الباب يعد من أعظم أبواب الصلاة لعلك تقول التطوع أعظم أبواب الصلاة الجواب نعم لما؟ لأنه به تحفظ الفرائض لأنه به تحفظ الفرائض فقبل أن نلج في هذا الباب نأخذ عدة مسائل أولا المسألة الأولى كلمة التطوع قول أبي داود هنا التطوع هذا المصطلح له عدة معان، قد يعنى بالتطوع الشيء الزائد وقد يكون هذا الزائد فريبة أو نافلة يؤمن بالتطوع الشيء الزيادة معي, معي الشيء الزيادة وهي هي النافلة ليس معنى النافلة أو التطوع هو الشيء الذي يكون مستحب مطلقا لكن النافلة أو التطوع في لغة الشرع ما كان زائدا على ما فرض عليك طيب كيف حل الإشكال بأن التطوع مستحب وما معنى الزيادة الزيادة قد تكون أنت حجة الفريضة عنك أسقطت عنك حجة الفريضة هل لك بعد ذلك أن تتطوع تتنفل للحج للجواب؟ تابع بين الحج والعمر طب السؤال هل الحج في ذاته مستحب للجواب؟ الجواب لا وإنما الحج في ذاته إيه؟ فريضة صحيح شكراً الحج في ذاته فريضة لكن أنا أسقط عني الفريضة إذا ما أفعله بعد ذلك من حج أو عمره بعد العمرة الفريضة وبعد الحج الفريضة هذا يسمى تطوع ويسمى نافلة وإن كان في أصله هو فريضة لكن هو في أصله فريضة على من لم يفعل في حق أنا تطوع إذا هذا أمر زائد واضح الكلام إذا هو تطوع منك من جهة مع أن الحج في ذاته فرض النبي عليه الصلاة والسلام مثال إنسان في حديث عمران بن حسين بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إحدى صلتي العشي الظهر أو العصر فرأى رجلين معتزلين لم يصليا فقال لنا لم تصليا في القوم فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا إحنا صلينا جماعة لكن جئنا هنا لنسمع منك يكون عندك حديث عندك كلام نسعى معين كونة تعلم فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماع فصليا بالأمرهم فإنها لكم نافلة مع إنهم يصلون فريضة صحيح لكن هي في حقهم ستكون إيه ستكون نافلة إذا النبي عليه الصلاة سماها نافلة مع أنها في الأصل هي فريضة إذن الشيء النافلة أو الشيء التقوى هو الأمر الآن هو الأمر الزائد هو الأمر الزائد وهو الكلام إذن هنا لو أنني مثلا صليت المغرب في مكان ثم جئت هنا المسجد لأحضر مجلس العلم فرأيت الناس يصلون صلاة المغرب المسجد الإمام بيصلي لسه المسجد محلو صلاة المغرب هل لي أن أدخل معهم الجواب نعم أدخل معهم وهي تكون لي وهي تكون لي نافلة وهي تكون لي تطوع واضح الكلام أما لا تصل صلاة في يوم مرتين فلا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة لأنك لا تصلي هذه الصلاة مرة ثانية على أن الجمل غاب واضح فالأول صحيحة أصقلت بها الفرد والثانية تطوع يكتب لك به أجر إذن هذا مصطلح التطوع في الشرع بخلاف مصطلح النافلة والتطوع عندنا هنا إذا قيل لك هذه نافلة وهذا التطوع فأظن أنه إيه؟ مستحب, مستحب دائما الأمر الثاني داخل مصطلح التطوع قد يكون هذا التطوع فرض عليك قد يكون هذا التطوع فرض عين عليك يعني إذا جئت مثلا متطوعا نريد أحدا أن يتطوع فيصلي بالناس إماما صحيح لأنه لا يوجد أحد في المسجد يصلي صلاة صحيحة سواء كان في الكراءة سواء كان في أحكام الصلاة لا يصلي إلا أنت صلاة صحيحة فصارت الصلاة الإمامة التي هي تطوع صارت في حقه فضعين لأنه ما لم يتم تتم هذه الإمامة وأحكامها وصحة الصلاة إلا بك فصارت عليك واجباً وما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب كمثل مثلا نريد أن نغسل ميتا نريد أن نقبر ميت فلا يحسن تغسيل ميت إلا أنت فما تجيش تقول مثلا أنا والله إذا أنا متطوع ممكن أروح وممكن ما مرحش أقول لك لا إنما هنا صارت عليك إيه؟ صارت عليك فريضة صارت عليك فرض عين لأنه لا يتم هذا إلا إلا بك وما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب، لأن دفن تغسيل الرجل وتكفينه ودفنه هذا إيه؟ هذا واجب واضح الكلام فما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب لذلك مثلا ما يجيش واحد يقول أنا مثلا خطيب في مسجد خطيب بخطب في مسجد بس أنا مريش كيف راح النهار ده. يعني مريش كيف دماغي مزاجي مش رايب فطيب ما ينفعش ما فيش إلا فلان وفلان وفلان, وفلان وكلهم تعبانين مفهوم؟ أو واحد المبتدع هيقول لهم هلما جر إلى التحرير أو واحد مش عارف مين هيعمل إيه ما فيش لازم, ت... لازم أن تقول له الله أنا متطوع ما تلزمنيش لا ده ما لم يتم الواجب إلا بك فصار عليك أنت واجب ما تقولش أنا هنا متطوع واضح كلام كده هيفهم هذه المسألة في غاية الأهمية قد لا تقوم رد الشبهة إلا بك أنت فصار رد الشبه عليك أنت فرض عين يكتب لك في صحيفة سيئاتك تلقاه أمام ربك لماذا؟ مع أنه في كتير ممكن لكن الكثير ممكن ردهم يكون ضعيفا ممكن ردهم يكون زيادة على الشبهة ما في رد يزيد شبه على شبهة هو الكلام إذن صار عليك أنت إن؟ واجب زي ما الشيخ ابن باز في كتاب مسائل لطالب العلم هذه ليس كتاب للشيخ وإنما هو مفرغ فالشيخ بيقول إيه فإذا قامت مسألة وشبهة على المسلمين وواجب لبيان المسلمين لا تقل لها فلان بل قل لها أنا شفت الهم لا تقل لها فلان بل كل إيه لها أنا ده ابن حزم يقول لك واجب على كل قرية أن يوجدوا بينهم عالما يصلح لهم أمر دينهم واجب فإذا لم يوجد يقول لك وجب الرحيل من هذه البلدة بلدة السوق من هذه البلدة بلدة بلدة السوق ليه قال لأن الناس يحتاجون إلى السؤال في العلم أكثر من المياه أكثر من الماء واضح كلام إذا مسألة التطوع ليس دائما على الإطلاق تكون تكون مستحبة بل قد تنتقل إلى الإيه؟ إلى الواجب إلى الوجوب. واضح يعني الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال في نفس الكتاب قال بعد أن ذكر كلاما لسفيان قال ما أرى أحرص من الجهاد في هذا الزمان مثل طلب العلم فقال الشيخ معلقا على كلام سفيان قال فهذا سفيان يوجب طلب العلم في زمانه يوجب طلب العلم فيه في زمانه اللي هو يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قلت رواب طالح الكلام كده يوجب طلب العلم في زمانه قال فما بالك في زماننا فهو أشد وجوبا طلب العلم في ذاك الزمان فرض عين فرض عين مش مستحب أو مش فرض كفائي إن فلان يتعلم وأنا ما تعلمش لا ده صار طلب العلم كالصلاة أي في حكم الوجوب لما لأن في هذا الزمان تحتاج إلى العلم أكثر مما كان لشدة الفتن وشدة الشبهات وشدة أعداء الملة الذين تكلموا على الإسلام وعلى المسلمين إذن صار هنا آكد طلب العلم فرض عين مش مزايا إن او أتعلم أو, أو أخص الساعة كل يوم كده أو نص ساعة أقرأ فيها لا طلب العلم صار فرض عين في هذا الزمان واضح كلام لذلك ما لا تقوم العبادة إلا به فصار هذا واجب في العبادات المعتقد الذي تعتقده هذا واجب أن تتعلمه كل الطوائف المحيطة بك من ملل مشركة كافرة أو ملل بدعية مبتدعة هذه وجد وجد تعلمها وواجب الرد عليها واضح لي يكف هذا عن المسلمين و في الكلام ذلك مسألة مسؤولية طلب العلم دي مسؤولية مش هتكلم في مسألة كبيرة وإنما لا يقوم بها إلا من كان محبا لدينه دي مسألة غيرة يعني مش هقولك بقى الموضوع كبير لا دي مسألة غيرة يعني مسألة الغلب زي مثلا بقول لك إيه لو أحد أراد أن ينتهك عرض زوجتك أو مالك إنت عم وما فيش حد هيقولك أو يؤذك أو يحربك أنك لازم تروح تدافع عن زوجتك أو تدافع عن مالك أنت بالطبيعي كده وبالجبلة صحيح الظلام بالجبلة هتروح تعمل تدافع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة الديوس قالوا من الديوس قال الذي لا يغار على حرمة البيت عملت محاضرة قبل كده خطبة قبل كده اسمها الدياسة في العلم الدياثة في العلم أيهم أعظم حرمة العلم أم حرمة الأولاد حرمة العلم ده في المعتقد يعني بها كفر هذا أعظم فإذا كانت حرمة الزوجة والأولاد واجبة وعدم رعايتها كبيرة مفهوم إذن عدم الغيرة في سماع المشركين من المنصرين أو الملاحدة وغيرهم او اهل البدع عدم الغيرة على هذا الدين دي دياسة في العلم دي اه فايه عام من مسألة شوية اسمها دياسة في الايه دياسة في العلم اني انسان سمع شبه كده زي يعني يتكلم عن القرآن كده ويبحث ويقرأ ويروح لغاية ما يجهز ايه رد على هذه الشبه مفهوم ويطلعها على صفحتها ما مثلا ما بيحضرش حد ولا ليه طلبة علم ولا ليه طلعها على صفحته يقول له اصحابه شياره اهو ده برضو من ايه من بث العلم يكون داعي الى الله قد يكون هذا افضل ممن يخطبون ومن ام ممن يجلسون ويحضرون الناس انت علمش صحيح كلام كده اه ايه فمازي المسألة اذا نرجع الى مصطلح امر التطوع المقدمة الثالثة في امر التطوع هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هرير عبد الخمسة وهذا يفيدك في التطوع والصلاة السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يسأل عبد عن الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ينبغي فهم هذا الحديث هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة إذا أول شيء سيسأل عنه العبد يوم القيامة يبقى أنت خد بالك إن أول حاجة أنت عارفا هتسئل في إيه ايه هو اول سؤال عرفت سؤال الامتحان ممكن حد يسقط حاجة عجيبة اوي يعني في ناس تدفع دم قلبها عشان يصربوا امتحان السنوية صح الكلام طب اول سؤال ايه هو عشان يعرف يجاو خلاص كده أول سؤال إيه هو طيب ممكن يدفع دم ألفه عشان يعرف السنوية دي إيه وفي الآخر بارد بيطلع من دم بعده ويخش كلب تقع بارد بيطلع ويخش كلب طيب بارد يطلع من دم بعده الشاب النبي عليه الصلاة السلام بيقول لك أول سؤال هتتسأله إيه أنت واخد ذلك ولا مش واخد بالك مش موضوع مش بيقول لك أول سؤال أنت تسئله إيه هو بيقول لك أول سؤال ستسأل عنه الصلاة المكتوبة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء هذه الصلاة المكتوبة كما في حديث صاحب من الله جاهز للرد عليها جاهز للجواب عليها في واحد مش جاهز طب طب عشان تلحق طب إلى الله عز وجل استغفر مما مضى واستعن بالله على ما هو آت يبقى تسأل عن الصلاة الايه المكتوبة ها فعلتها فعلتها في جماع كنت مستطيع ام تركت الجماع ام تركت الصلاة يبقى انت عارف اول سؤال ايه هل بقى تعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ان اول ما يفصل بين العباد في الدماء الجواب لا لأن أول ما يسأل عنه العبد من حقوق العباد الدماء وأول ما يسأل عنه العبد في حقوق الله الصلاة هذه السؤالة هم سؤالة أول سؤال في حق العبد وأول سؤال في حق الله هل تسببت في قتل هل قتلت أحد لا بس هذه أول سؤال في حقوق العباد أول سؤال في حقوق إلا الصلاة وهنا في حكمة جميلة أول بل التطوع ده جميل في حكمة جميلة لماذا أول سؤال في الصلاة ولماذا أول سؤال في الدماء أول سؤال في الصلاة لأنه لو ما كانش بيصلي خمص ده خارج الملة أصلا ده خارج يعني الرجل ده بيزاكي كل سنة وبيحجي كل سنة وبيصوم رمضان كل سنة سمع الكلام كده, كده وبيصلي كل السلوات أما العصر أو بيصلي الجمعة بس وراح يوم القيامة بالحج والعمرة وبالسيام رمضان وبالزكاة اللي بيعملها وهو بيصليش تيجي هنا الآية بقى وقادلنا إلى ما عملوا من عمل يبقى عمل فجعلناه هباء منصور الآية دي بتوجع قلبي شويك فجعله هباء منصور لذلك العمل لابد له من ثلاث شروط حتى يكون مقبولا مقبولاً الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني الاتباع الشرط الثالث عدم المانع من الإخلاص والاتباع لأنه ممكن يكون مخلص وممكن يكون متابع ويعمل ناقد يمكن العمل ده كله صحي الكلام ما هو مخلص ومتابع فهم الكلام؟ وثاني يوم ما صلاش العصر ما انترك العصر حبط عم حبط عم له مش حبط عملي اليوم حبط وحبط عمله أي إنسان دارس علم الأصول يفهم أن المفرد المضاف يا أم عمله مفرد عمل الضمير هنا عائد عليه ده ترك العصر متعمدا متعمدا إلى أن أذن المغرب استقنف العمل بقى استقنف اللي فات كله عشان ترك إيه آه. مفهوم الكلام أخمه ربنا رحمن الرحيم وغفور رحيم وشديد العقاب مفهوم؟ لا تتمنى على الله الأماني فإن الله اسمه الغني اسمه العزيز يبقى فهمت ليه قالوا لصور عن الصلاة؟ لأن لو كان الصلاة المكتوبة تمت وخلاص كويس الحمد لله رب العالمين ماشي هاته بقى العمال هات بقى ليه؟ هات العمل بقى ها زكى ولا ما زكاش صام ولا ما صامش ولا ايه مش عارف ايه طيب بقى جاره هنا ولا ما ازاش كان راجل صالح ولا مش راجل صالح ده كل ده ايجي بعد الايه بعد الصالة لا كل ما فيش صالة كل اللي فاده ايه خلاص حابط حابط وقدمنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا يبقى عمل ولا لا ما عملوا من عمل لي ما عملوا يعني ممكن مثلا للآية وقدمنا إلى ما عملوا فاجعلناه هباء لي لي فقدمنا إلى ما عملوا من عمل لي لإن عمل نكر في سياق إلى ما ما عملوا ما هنا بمعنى الذي ما الموصولة وقدمنا إلى الذي عملوه من عمل نكر في سياق الشرط تفيد الأموم تفيد أموم أموم كل كبيرة وصغيرة كل كبيرة وصغيرة بسبب ايه بسبب أن نفعل ناقد نفعل ناقد. يبقى عمال يحج ويصوم ومش عارف ايه ويروح يسب بالدين لوح يقول لك أنا كنت متضايق استقنف العمل اختسل وانتك الشهدتين واستقنف العمل مش هتعمل ستؤخذ بالأول والجديد كما في حديث النعمان بن بشير مضوص مش م... مش سهل مفهوم؟ ان انا سيب زي ما أنا عايز وعمل زي ما أنا عايز لا يبقى فهمت إيه حكمة من ان اول سؤال في الصلاة هو ذا ما الحكمة من أن أول سؤال فيما بين العباد يبقى فينا كده فيما هو من حق الله في حقوق بين العباد في حقوق يعني واحد كل على واحد فلوس كل على مش عارف أرض كل على أخو مش عارف إيه الحاجات دي ليه أول حاجة الدماء ليه أول حاجة الأكل أقولك دي عبد الله بن عباس يقول لك ان القاتل القاتل مع انه لا يكفر لكن لا يندرج تحت المشيئة القاتل ده يومي الايامة يقول من الأيام قبره على الهنم على طول ده مفيش ايه مفيش مسألة تحت المشيئة انشاءها عزبة وانشاءها غفر لا لا لكن مع ذلك لا يكفر يعني دخول إلى ما شاء الله صنوا بعد ذلك يكون هناك خروج لكن لا يندرج تحت المشيئة بخلاف أي زنب آخر دون أتشر ليه ابن عباس لما قالوا المسألة دي لأن في بعض الناس بيفهم خد بالك ما دا كلامش لأسان تيمين بعض الناس بيفهم كلام ابن عباس وابن تيمينها بحمق يقول لك ابن عباس بيكفر القاتل الابن عبد من الخوالق بقى لا يستنزل من انه لا يدخل تحت المشيئ انه لا يكون انه لا يكون مسلم لا بل هو بل هو مسلم وقوله تعالى خالدا فيها ما أبدها ما قال أبدا لأن الخلود المكث الطويل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فالجزاءه جهنم خالدا فيها الخلود اللي هو المكسط طويل المكسط طويل ده الله أعلم الله أعلم به لذلك قال تعالى اللي فيها فيه أحقاب أحقاب الحقبة في لغة العرب 80 سنة الحقبة 80 سنة أحقاب دي بقى دبائي الله أعلم به الله أعلم به لك لاين درج تحت المشيئه لأنه قال ولعنا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما وقال تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام ويضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عمر صالح إلى آخر الشاهد قال عبد الله بن عباس فآيب حينما تكلم عن قوله تعالى سوة النساء قال فهذه آخر ما نزل في القاتل هذه آخر ما نزل في القاتل يبقى القاتل ده اللي تسبب في دم حد وقتله هذا القاتل اللي لم يعفو عنه أولياء الدم أو مثلا ما دفع الدين أو ما قتل به فهذا يوم القيامة هذا ليوم تحت المشيئة وإنما إيه يعذب في جهنم نساء الله السلامة رعا يبقى ده ما يندريش تحت إيه صاحب حديث البطاقة مثلا إن لك عندنا اليوم البطاقة لأن الحديث الأحكام لا تؤخذ من نص واحد هذا لا يقوله عاقل فضلا عن واحد مبتدع واضح فضلا عن واحد شانه ما تأنفه بواحد العلم يبقى فهمت كده ليه أول سؤال في القتل وليه أول سؤال في الصلاة لأن أول واحد في القتل كما قال النبي والسلام في فوق مسلم قال يؤتى بالمقتول يجر قاتله أي مين. في الحشر والبعث وإيه الفارج بين البعث والحشر البعث هو القيام من الموت أو بيقوم كده ده اسمه البعث واضح فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبيثوا أمذا فبعثوا أحدكم لما يقوم القبر كده ده اسم بعث حينما يذهبوا إلى أرض المحشر ده باسمه حشر ده بقى معه كل واحد معه من قتله يجر يقول اي رب سل هذا فيما قتلني ده اتلني ليه ده عرطل في جهنم لذلك النبي عليه وسلم قال اتظنوا ان يترك يعني المقتول الوقي قاتل اتظنون انه تاركه الجواب لا ده يلقى في جهنم نسأل الله سلامة رعا فيه نسأل الله سلامة رعا فيه. يبقى ايه الحكمة من ان اول ما يسأل بين العباد في الدماء واول ما يسأل في امر الصلاة الحديث بقى ايه <تصفيق> كل دي بس كان هامش الحديث ايه قال النبي عليه الصلاة والسلام ان اول ما يسأل العبد عن الصلاة المكتوبة فان اتمها وإلا لقيل انظرها الله من تطوع كلمة ان اتمها هل معنى ذلك انه ممكن واحد مثلا كان بيصلي الظهر وبيصلي العصر وبيصلي المغرب وبيصلي العشاء لكن هنكمله الفريضة من النافلة الجواب هذا لا يقوله عاقل فضلا عن انسان يفهم امر العلم وانما قال فان اتمها لان الصلاوات ينقصها فشوع صحيح انت ما يخرج احد من الصلاة تامة كاملة ولذلك مثلا العبد حليث عبدالله ابن عباس إن العبد ده إلي يدخل في الصلاة قال فلا يكون له إلا ما عقل منها إلا ما عقل منها يعني إلا ما كان فيها إلا ما كان فيها مستحضرا للقرآن الذي يقرأه أو القرآن الذي يسمعه ومن الخشوع وما يتدبره فهم الكلام فإن أتمها وإلا قيل انظرها له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوع أكملت الفريضة من إذن الصلوات السنن هذه تجبر لك يوم القيامة النقصان الذي كان فيه الذي كان في المكتوبة فلا تستهن بصلاة التطوع لأن بعض الناس يسمع حكمها تطوع تطوع آه. كأنها كبيرة ما يعملش حاجة دي حكماء مستحبة مستحبة كأنه حرام مش يعني يعدل الكلام انه هو مستحبة طيب انا ازيد انا ازيد لكن يسأل دي مستحبة كأن مستحبة مكروكة في باب الطرق كأن مكروها يعني لكن لما تيجي تسمع الحديث ده تعرف قيمة التطوع في الباب اللي احنا هنتكلم فيه ده ذلك أنا قلت لك بأن الباب التطوع أهم باب في الصلاة في كتاب الصلاة كله لأن به تحافظ على الفرائض به تحافظ على على الفرائض كمثل رجل بنى حصن خلاص أو واحد بني فيلا ولا لها صور ولا لها أي شيء ولا عمل لها شبابيك ولا بني لها أي واحد يجي يروح ناطط جوه الفيلا ويسرق يقول له جزاك الله خيره ويمشي ما انت على البحر لكن واحد بقى جه راح مش عارف مركب له حيطان ايه ومركب له مش عارف ازاز ضد الرصاص ايه ومش عارف ايه وراح باني كده بره الفيلا حصن كده كبير وعلاه وراح جايب مش عارف بيبان كده عاليه قوي ومن فولاذ وراح جايب كام بواب وعمل بودي جاردات حوالين الفيلا ومش عارف صح كلام؟ ده ممكن حرامي يحاول يسرق ها لا يقول لك كاملة لو اتمساكت هاتوب فيها صحي الكلام اه لو واحد حرامي حبي يفكر او حبي هيتمسك مفهوم الكلام اه يبقى تفهم دي بقى ان التطوع سياج مانع يحافظ لك على على الصلاة سياج مانع لا تستهن بصلاة السنة اسمع مني لا تستهين بها فإن القشرة وإن كنت ترميها فإنها تحافظ لك على ما تأكل صح شعرا؟ إشارة البرتقال ما تعمل فيها؟ إشارة تروح رميها صح كلام؟ أهلي أنت رميتها دي؟ مناجج لازم صار؟ لا دي دي بيها حافظت ما تأكلها شفت التفاة عملة ازاي؟ اقسمها بس نصين واسيبها يومين ثلاثت شفت الموز بتقشر وترمي القشر مش بقولت كله بقول لك افهم قشره سيبه لا تستهين بما بشيء انت ترميه فان الذي رميته هو الذي حافظ لك على ما تأكل استنتج واضح لذلك بعض الناس من العلمانيين يقول لك خلاص يعني اللحية عملنا كل حاجة ما فيش الا خلاص يعني ما فيش الا القميص خلاص يعني ما فيش اللي مش عارف الايه مفهوم اللي انت بتقول عليه دول ادي حاجات قشور بنقول له هو في لب يحافظ عليه إلا القشر صح ولا لا دي كشور كلها كشوريات بنقوله هو في لب يحافظ عليك إيه الكشور ده لو سلمنا أنها أنها كشور صح كده هذا يحافظ على يحافظ على أمر دينك يحافظ على أمر دينك لذلك لما تلاقي مثلا من المفتونين من الشيوخ المفتونة تلاقيه كده حاب يشوف الشباب كده ويتروش معهم راح ضرب له الكاد ولبست البرمضى والتشيرت الايه الهاف صحيح شيرت الهاف كده والبادي وراح لبسته مش عارف ايه وبرضه في لاحية بس ايه شيخ حلو شيخ زبادي كده صحيح هو عايز يبقى شيخ حلو كده مفهوم ده استنى عليه شوية هتلاقيه عفن ما هو شير القشر تفهمت جدا كلام؟ ده استنى عليه شوية استنى عليه شوية بس هتلاقيه عفن شفت حد عفن أبا جدا؟ أنا شفت كتير أنا شفت كتير تقول يا ابن المنظر اللي انت فيدي فين يا ابن قميصك و... وهيبتك كده و... فين منظرك الإسلامي؟ المنظر ده بيجيب أكلان للعلمانيين بيجيب لهم جدري المنظر ده بيجيب لهم جدري بيجيب لهم مرض فهو عايز ما يخليش المنظر ده فيقول لك دي كشوريات ومش عارف ايه والكلام ده كل يقول لك ايه يعني النقاب ده حتة قماش مالوش لازمة مهم اللي هنا ده حتة نقاب مالوش لازمة ده قماش طيب امسك انت عالم مصري كده وامسح بيه الجزمة وصوره سيلفي وطلعه على صفحتك وشوف اللي يحصل غرامة 100000 جنيه والسجن 3 سنين الله ما دقوا ماشي لا الموضوع مش في القماش الموضوع فيما هو رمز تابع للقماش فهمت الكلام؟ هو ليه النقاب قابل لإني ده شكل الإسلام فاهمت الكلام؟ ليه الملتحي والقميص والشكل وبتاع؟ لإني ده شكل مسلم أنا شايفه من بعيد من 2 كيلو مسلم المنظر ده بيجيب لهم بواسير فعشان جاي لك دي كشوريات دي مش عارف ايه دي مش عارف ايه يعني في واحدة راكست مسكت رقصت بعلم مصر صح دفع الغرامة وكانت تسجن وقومت محامين الدنيا ومش عارف ايه وغارت من هنا الله احرقه مع انه ماش الموضوع مش في الكماز الموضوع في في الرمز المقرون به فهمت كده كلام؟ فهو عايز يهونه عندك يهونه عندك فيقول لك دي كشور لو سلمت ان كشوره هو فيه لب بيعيش من غير كش الجوارد لا البطيخة كده أشارها خلاص بوزر يقول لك ما ينفعش خلاص صح كده؟ اه لازم يبقى تفهم الأمور دي السنة وصلوات السنة لا يهونها إبليس في قلبك ان دي سنة لا الأمر الثاني إن صلاة السنة حتى تستطيع الاستمرار عليها لا يدخل عليك إبليس من مدخل يقول لك أفضل الصعي صلي السنة ماشي أفضل الصلاة ها؟ صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة فالسنة لما تروح وصلي السنة وهتروح ولا هتصلي سنة ولا هتعمل حاجة صح كده الكلام ده أنت بتفتح بتضرب المفتاح في الباب تروح الشرم ريحة الملوخية والبطاطس ومش عارف ايه الله انتوا عاملين ايه عاملين كذا خلاص خلصت شكرا طب كل وبعد كده صلي عشان انت عارف ان اذا حضر العشاء والعشاء فقدمه العشاء مفهوم ولا صلاه بحضر الطعام ابليس هيبقى هيقلب لك هنا ايه شيخ المشايخ ما هو عارف مدخلك منين مفهوم إبليس هنا آه ه... هيقلم لك شيخ هنا ويجب لك كل النصوص فهمت الكلام؟ لا إنت إيه وإنت في وانت في المسجد أدرك الإيه؟ أدرك الصلاة أدرك الصلاة عارف إن الأزام إن الأزام خلاص فاضل عليك أزام أنت عارف كويس وكلكم عندكم الأزام في, في التليفونات ببعائكم عارف إن الأزام فاضل له خمس دقايق أقوم وضي مجاهز ولابس عشان ننزل أصلاح أكون جاهز لذلك في صحيح مسلم قال ولا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله صح ولا؟ لا؟ استنى بس لما المغرب يتدن هو سلم المغرب يتدن ما نسمى من المغرب يتدن تلقى المغرب يتدن مش عارف انت انشغلت بايه ومش عارف ايه ولو طالب علم ممكن يشغله بكتاب يقول له بس شوف المعلومة الفلانية طب بص مش عارف ايه طب شوف النت وكل واحد بقى وحاله او سواء تاكس تب شوف اللي مش عارف ايه الزبون طب شوف كل واحد كده الاصل انك تكون جاهز اوقات لا لاعاده له عده ولكن كره الله بعثه لا يزالوا قوم متاخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله فهمت كده يبقى لازم تكون انت ايه مقدام على الطاعات مقدام على الطاعات ده الاصل تكون جاهز اول ما الاذان بيؤذن صلي السنن بتاعتك اللي احنا بقى هنتكلم فيها صلي السنن بتاعتك وتروح قاعد تقرأ الكرآن تدعو الله عز وجل هتدخل في الصلاة الفريضة بقلب غير القلب اللي انت كنت محضر مبارح بخلاف انه الاقابة الله واجبر الله واجبر رشد الله لا اله لا وروحكش عارف ما يتوضي بتاعه وروح جاري الحق الله واجبر الحق مش عارف حم سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد ايه ده بقى مش دي الصلاة هذه ليست صلاة كما قال ايول السختياني لرجل قال لو هذه الصلاة كانت لي لتربطها في وجهك فكيف برب العالمين ان انت بتكون جاي صلاة شوف محمد بن سيرين يقول لك فمن ضيع الصلاة فهو لغيرها اضيع طالب علم يضيع في صلاته هذا مستهين هذا يتعلم لنفسه الصلاة هذه الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة في حديث ابو هريرة الصلاة خير موضوع قال علي بن المديني كانوا يعرفون السلف السلف كانوا يعرفون الرجل بصلاته يعرفونه بإين؟ يعرفونه بصلاته شوف جي وصل في القبلية وصل من أفل البعدية وهو إلى آخر هذه الأمور لا تستهن بالصلاة يا لازم لا تستهن في أمر النوافل لا تستهين في أمر التطوع لذلك قال فإن كان له من تطوع أقملت الفريضة منه وكملت الفريضة من تطوعه ورح هزينا شيخنا طيب حاضر. يبقى هذا اللي المقدمة هذه المقدمة الثانية في أمر في أمر التطوع مقدمة الثالثة بأن التطوع يجلب لك محبة رب العالمين وهذه هي الكافية عندك في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وهذا حديث كدسي والحديث الكدسي من الله لفظا ومعنى ما صح منه من الله لفظا ومعنى كما تقول من القرآن كلام الله لفظا ومعنى وحرف تضر